عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ان اتقى حبيبي كتاب الله جل وعلا واحطن الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وشرب امور محدثاتها ان لمحدثه البدعه كلها بدعه, كل بدعة ضلال وكل ضلاله في النار فدار كنا قد تطرقنا في المحاضره السابقه بعض جوانب التغيير عند المسلمين عند السنه والجماعه وللفائده فاننا رقمنا ان التغيير يبدا من النفس اي من اراد ان يغير غيره فعليه ان يعتني بتغيير نفسه ابتداءا بذكر قوله جل وعز ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا اقوال عظيم قراني كريم لا ينبغي للمسلم ان يغيب عن ذهنه ثم قلنا ان التغيير لما يبدا من النفر اي يبدا من الفرد ثم بعد ذلك ينتقل الى الجماعه ثم الى المجتمع ثم الى الدوله ثم الى الامه بالتنسل والتغيير مسميناه بالتغيير التاريخي الازلي اي التغيير الذي يستمر ولا يزول وتبقى اثاره الايجابيه قائمه ينتبع منها الخلق الى يوم الدين هناك تغيير سميناه بالتغيير الآن الثلبي النبعي لأنه يريد أن يغير تغييرا آنيا لا يطرق طرق الإطلاع التي عليها الأوائم أو عليها المصلحون أو عليها العلماء إنما يتلك طريقة الصوار أو طريقة الحدثيين أو طريقة الغرب فقد يحديد شيئا من التغيير شيئا من المنافع ولكنها هانيه نفعيه هي ينتفع منها الفرد لانانيته فقط ولكن هل تعود على الجماعه على الامه بالخير نقول هذا قد استبعد اما اليوم فلقاؤنا يدور حول حمايه وكيف نحمي ابنائنا او كيف نستوعب ابنائنا او كيف نوجه لانه يوجد يوجد اسلوبان اثنان مسلكان في الوجود اسلوب المواجهه واسلوب التوجيه وهناك من يواجه وهو بين ان يغلب او يغلب هناك اسلوب التوجيه هو التعليم وبين الاجر والاجرين ان اصاب فله اجران ان اصاب فله اجر واقصر ما يهدد الامه هي الفتن حمايه الشباب من الفتن واولى المسلم وشارع شريف الحكيم عنايه خاصه بباب الفتن لماذا فاولى هذا القدر العظيم من الاهتمام لان الفتنه تاتي بالوان مختلفه وليست على لون واحد فتنه اقتصاديه فتنه ديتيه فتنه اجتماعيه فتنه دينيه اذا لها الوان مختلفه فجاءت دواوين الاسلام حافله من النصوص التي تحذر من هذه الفتن بالوانها وقل ما يخلو كتاب من كتب ائمه الاسلام من من باب يسمى بباب الفتن تاتون الى صحيح البخاري تجدون كتاب الفتن صحيح مسلم كتاب الفتن ابن ابي داود كتاب الفتن النبائع كتاب الموقع الامام مانع بنالد من نادر القزويني سن ابي عيسى الترمذي بصوره اذا ما من كتاب من كتب مثل الاسلام اذا وجدت ان العلماء افرضوا بابا او كتابا واوردوا فيه ما صح من الاخبار او ما صح عندهم من الاخبار بالتحديد من الفتان فوزتنا الى ابتداء الاضباب هي التالية الله جل وعلا والامه يختبر كما في كما في المقاييس اللغويه يقولون الفتنه هي الاختبار والابتلاء قدير رحمه الله وامن الفتنه الذي يضيفه الله سبحانه الى نفسه او يضيفه رسوله اليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض فتنى. من الذي فتن؟ الله جل وعلا وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام إن هي إلا فتناتك تضط غل بها من تشاء وتهدي من تشاء هذا فتلك بمعنى أعلى وهو بمعنى الانتحال والاقتبار والابتلاف من الله لعباده بالخير والشرق بالنعم والمصائف فهذا لون اذا ماذا قلنا عن فتنه نهايه الاول قد يقد يبتلي اي يبتلي الله جل وعلا المسلمين بالقحري فتنه قد يبتلي الله جل وعلا المسلمين بالمجاعه اي بالخير وقد يبتليهم بالشر بالشر وقد يبتليهم ايش بالخير في حيث تنفتح عليه ابواب الخيرات فابواب ماذا ماذا هم فيها طالعون هل يشكرون ام يتمردون هذه ام حول طيبه اللي هي فتحت عليكم الدنيا يعني فتحت ابوابها على مصاريعها طيب هل تشكرون ام تقفرون الذي يبحث عن الخير يبحث عن وسيله بقامه والا كان له ماذا فتنه كم من انسان كذبه عليه دارت دماغات وجلس ولما يصلي 24 ساعه عن العوج وظهرت في في صيد وكذا واذا سمع الاذان سود وجهه من الغي وقبل ذلك قبل ان يبتلى بهذه الاموال ما شاء الله عليه كان صني يعرف منزله الفقير ويعرف حتى قيمه الوالدين لكن لما ابتلاه الله بالمال لما يشوف الهاتف تاع التليفون يشوف امه هذه هذه ذبحتني يا رحمة الله الجزائر ون الرحمة رايحه يقتدم امه اني هذا شو ليه لما ابتلاه تلت. قال إذن هذا فتلك معنى آخر وهي بمعنى الانتحاق والاستباع وبمعنى الابتلاة من الله لعباده من خيره وبالشرق وبالنعم والمطائف فهذا لوز وفتنة المشركين لوز وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لوز قد ابتل الإنسان من جاره واستمره والفتنه التي يعني يوقعها بين اهل الاسلام يعني ان يقع بين المسلمين ماذا بين جماعه من المسلمين صراع وقتال قد كالفتنه التي وقعت بين اصحاب علي ومعاويه وبين اهل الجمل وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا وهذا لون اخر وهذه النهدة التي قال فيها ان تعطنا ستكون في ذلك مشبتنا ستكون في ذلك القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من ماشي والماشي فيها خير من التابع بمرافق يتعامل فيها المرء مع الفتة اذا من هذا الباب للتفيد فائده ان الفتنه على طب على الوان ولا يمكن ان تحصر في لون واحد ومن ذلك جاءت النصوص الربانيه قارعه وجاريه ومحذره من هذا الامر حين قال الله جل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ها يعني الفتنه اذا جاءت لا تتصور انه تصيب على القوم القوم تطيب على كلام القوم قوم الطواغيت والسراقين بل تصيب الظالم واحد والمظلوم كما اعتقد على الهشيم فتصيب الاخضروا الياف بل قد تصيب الاخضر قبل الياف طيب و جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الحديث بثابت بن زيد قال اشرق النبي فوالدار عليه وتن على قطم من اطام المدينه ثم قال هل ترون ما ارى يعني هل تشوفون ما ارى ان هو نبي قد يعرف يريد الله ما لا يرى غيره قال اني ارى ضواحي الفت خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْحَطَرِ ماذا معنى؟ أي أنها كثيرة أن أرى البتل سبع خِلَالَ بُيُوتِكُمْ وَبَيْنَ بُيُوتِكُمْ وَأَذِقَاتِكُمْ كَمَا يَقْعَى الْوَطَرِ ويقول النوم رحمه الله وَالتشبيهُ و... بمواقعِ الْحَطَرِ في الكثرة والعموم من تأكيد سيحن المطر ما يتحش على نصف الضار الضار الثاني ما يتحش عليها أي هذا التشبيه بمعنى ماذا بمعنى الكثرة والعمو لأنها كثيرة واحد وتعم الناس الثلاث لا تقتصوا بها طائفة وهذا وقع في الزمن الأول حين وقعت الفتن وقع ما وقع من حروب بين المسلمين كالحرة فتنة الجمل وما شبه ذلك وما هو محروف التاريخ الإسلامي الطويل وعريض الفتن واقعة قدراً لا بحال فهي مما ابتل الله به الخلق إذن من الافتلاءات واقعة واقعة شئنا أو أبينا ولكن الواجب الذي يتلكو المسلمون كيف يتعاملون مع هذا القضاء الكوني القدري مع هذا القضاء الكوني القدري فانها واقعة اذا التعامل معها مع هذا القضاء الكوني القدري اولا بالتبصر بها ان يكون المرء بطيرا بها والاستعداد لها قطوة والحذر منها بل يجب أن الضاعفة في الحذر منها في عقلنا على القطوة لأننا الفتن كلما قرب المرء من أشراط الساعة كلما طويت وقعتها لأن الفتن كل فتنة ترقق أختها حتى يقول المرء هذه مهلكتي هذه مهلكتي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقذاج من الأسود رضي الله وارضاه إن التعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فطبر هذا التعيد التعيد لمن جنب الفتن وأما من ابتلي بها فالتعيد من صبر وليس من شاء فالسعيد من يعني مشى ولم يسر هذا الذي مرقبه والسعيد من وقف ولم يمشي والسعيد من قعد ولم يقف والسعيد من كان حلس بيته فهذه مراتب ان السعيد لمن جنبت بكن ولم نبتلى فتبارك وعن أمير المؤمنين معاوية بن أبي صفيان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة يعني هذا البلاء وعندما نقول البلاء حتى يعني من جمع المال جمع وضع هذا ابتلاك أغلب يعني اللي عنده من اموال ويدعون انهم اموال ويزك ولا ولا يعني يؤدي لله حقه ولا يتقرب الى الله بهذه الاموال ومثله ذلك كذلك مبتلى ف حديث ابي موسى الأشعري يبين ان امه النبي صلى الله عليه وسلم رقوم الا ان هذا رقومه وأن الفتن شيء عارف كون قدر وأنها تعذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل هذه كلها آفات تصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي جبر لها وهي جبر لها طيب هذه الفيده قلنا ما دام انها قضاء كوني ما لا بعد نضبر تتبصل للاستعداد استعداد تبصر واستعداد وصبر وهذا التبصر والاستعداد والصبر اين يجده المسلم يجده في كتبه الاسلام ما دام ان الدوله مسلمه الاسلام دين الدوله اذا الدوله تبحث عن هذه الذنوب الاسلام لا تجده لا عند شك كبير ولا عن فريد ولا عن ضروري لأنها مرافع خالية من الحلول والتبصر فهي في حد ذاته فتنة هي في حد ذاته فتنة هذا الذي يغفل عنه المسلمون ومن بيده زمام الأمر أنهم يغفلون عن التحذير والاستعداد فالحذر من الشر باب من أبواب الخير الحذر من الشرق باب من أبواب الخير ولا نحذر إلا حين تهتز للأرض هنا لا يوجد تحذير لا يوجد تضر يعني الإنسان يحذر منذ ذلك قبل أن تقع دي keluar دي خرج المتاع اللي يهربهم اما اذا وهي تقع وكان هو داخل بعد الا ايش ان يذكر ويحدث في القضاء الجوني القضاني اذا وهذه يعبر عنها علماء العظ الوقايه خير من العلاج كما يقولون يعني انت لابد ان تنشئ شبكه وقائيه من الفيتال تبصر بها أبناء الأمة والشعب وعامة المسلمين قبل أن يقع إذا وقع أن بلأ شون القبر الذي لا متفع له ولا راد له أنذا تكون الأمة على أتم الاستعداد في الصبر عندها الاستعداد أنها تصبر وتحتسب باعتبار أنها قد روضت ومصرت اذن الحذر من الشر باب من ابواب الخير يقول حذيف راضيا ورضا كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر ما فات ان يدركني ف فالدفع الدفع اسهل من الرفع يعني دفع البلاء اسهل الرفع والتحليه مقدمه على التحليه كما يقول العلماء والوقايه خير من العلاج اذا الدفع اسهل من الرفع والتحليه مقدمه على التحليه الوقايه خير من العلاج اذا نحتوي شبابنا بان نعلمهم اسهل الدفع وليس ادريب ايش؟ الرفع نعلي ادريب العلاج الوقايه قبل ان يقع الداء فيجؤون الى العلاج قد ينجح وقد لا ينجح و كما يقول العلماء الخبره بالضلال تمهذه الى النور ان كان خبيرا بالضلال يستطيع أن يميز النور أما الذي هو لا خبرة له بالضلاء أو لا خبرة له بالآثار لا خبرة له بالأعراب التي تعتري أمه بهذا الفائد لماذا فائد المستشارين المسؤول لماذا يدي المستشار يجد كالتنفيس ويرهي بعد عن الحر المستشار هو الذي يفكر ويديد الحلول لو قد يعجز الحاكم او يعجز المنوالي او يعجز المسؤول عن ادراك القضايا فالمستشار له اخاظ فيشير عليه بالخير فهذه الاشاره الاشارات التي ناتي من دراسه وان تتبع للاحداث هي التي من خلالها نستعمل منهج الدفع قبل الرفض ونستعمل منهج التخلي قبل التحليل هنا يقول امير المؤمنين يوشك ان يهدم الاسلام حجرا حجرا من جهل عادات الجاهليه اللي ما يغسل بالنشاكل والفتن والادمات لدى كثير من الناس من من عنده شهاده دكتوراه تقول والله مو خبير ما يعرف شيء لا دراية لهم في هذه القضايا لهذا لا يستطيع أن يدفعها وللأسف إذا حلت لا يستطيع أن يعالجها وهذه آسف إذا وقاعة الشباب لما نقول احتواء الشباب أولا نعلمهم من هجيته الدبع وذلك بتبطيرهم بالفتن من خلال المحضارات والندوات والملتقيات التي يقوم عليها الأسافذة والخضراء بهذه المواضيع الأسافذة والخضراء بهذه المواضيع الآن فتن كما نقول حوالينا وإن شاء الله ليس علينا الموجودة حوالينا من لهم طيب هذه فتن موجودة ما هو الواجب وجب عندنا ندوات ومحاضرات نستغل جميع مؤسسات الدولة تلفاز لبي ديون جرائي ولكن مشكله ان بالباء الدواء المسكن اسمه الدواء المسكن يعني تسكن فقط لا العلاج اذا العلاج الجذري الذي يعطي كذلك من الاجيال الاتيه دائما منهج اهل الحديث هو الحلول ايش؟ الجدري الاداليه الحلول الجدري الاداليه ولهذا يقول الشاعر العرب يشر لا للشر ولا للتوقيت ومن لا يعرف الشر من الخير وقعته يعني انا اعرف الشر حتى اتوقعه والذي لا يعرف الشر فهذا يؤدي ان يقع فيه دون ان يعلم اذا هذه من هديه اذا اذا الى احدكم كيف نحمي الشباب قال علي اول البطرو وجد البيت البيت له الوان الان هذه المشاكل تقع وقعت في تونس عندنا فتنه ولعب ذو جماي دور مش ذو جماي فتنه اللي وقع في مصر وش هو العمد الدود كذلك فتنه طيب هل الفتن هناك الان فتن يعني تلح او تطلب قرليها في بعض الدول العربيه بحرين وليبيا وغيره هذه فتن طيب الاستعيد من وعظه الذين طرق الانسان ذيك الانجانيه اللي في الفكر الذي يدعي انه على شيء من عنده مدحل الفتن ليس القرب يضرب خلاص هذه هي حلها هي حلها وديش طاقتك ان يقول بحذر لماذا تلجئ الى امك روما وبريطانيا اللي تبع من حاليبها من بعد ليش قضيه ان لا ت... هذا التسجيل نربي اجيال على مساله الاستقطاب لان الفتنه هذه الفتنه كوني وشيء كوني هذا هو الشيء الكوني هي الانسان يعني ممكن لوحده يعني قاعد حتى تظن نبدا واحد الا اذا كان لك الاعدادات في البلاد الاعدادات التعاونيه للمسلمين تكون تحت الان اذا كذا تدخل كذا ان كان كان الاعدادات فاذا جاءت فتنه كونيه وأصابت الأمة الأضرار تكون قبائية قليلة أو معدومة باعتبار أنه يوجد عز يوجد بطنيرة وإذا وقعت وانجلت كانت أهلها أي أهل البلد في غاية الصبر والاحتساب فيما أنهم يعلمون أنها قضرنيش كوني قدري قضر كوني قدري قضر كوني قدري إيه هذا؟ جهال ده. هذا هذه المشاكل والفتن الان حتى يقول للناس انه مفكرون ورقاق اصحاب علم النفس والعلم الاجتماعي ودخول جو وشبه ذلك احنا كنا نتطور طول كل علاش نتطور علاش باش نتطور هذو بهذه بالي لا لان الفتن قضا ايش قوي يعني أنا بل ما كنت تتصور الشتطح في حسين جواب تتصورها أنا كوني ما كنت تتصور ما أدري نحن نمثل على بلدها بل حيث غير تتصور هذا ما كنت تتصور بأموة تعالى الأموة كيف؟ بالنفع لكن تتصور ما تنوش حرفية الأبي تتصور تتصور ما يتفجرش المفاعل النووي تتصور نعم ولا لان؟ معناها إذن, إذن؟ لأ إذا غابت غفنة إذا يوجد هناك غفنة فإذا جاءتنا بالفتن الكونية القدرية التي هي واقعة في أمة المحمد لا محال ولم تستطمر نقول نعم من الاستثمار لم تستطمر الأمة في وقاية الأبناء من مخاطر الفتن الكونية القدرية فإن كما يقول على نفسها جنة براقش على نفسها جنة براقش لازم هنا نقطه مهمه جدا التبصر شيء و جعل المواطن في غفله عن الشيء في الاخر اللي هي فضل التلهيه وفضل فكره التبصير التبصير علم يبقى من الآن إلى أولاد أولاد, أولاد أولادنا نحن نتكلمنا في ثماني نفس أظهر لما شعرنا بفكرة بظهور خوارج فتمة الخوارج حرب أفغانستان وصارت مدرسة لتصير التكفير إلى الدول الإسلامية وكذبنا وحذرنا على من تقرأ ذا بورق يا داود ليه درامي ليه داخلية <تصفيق> هذا هذا انا بزنيت دي انا بزنيت هذا اولادهم عم يروحوا بالان شاء الله بيروحوا كيا بيقولوا يروحوا مش يروحو عارف انا كذا يحقنونها بالافكار السامه وبب الافكار المدمره الهدف منها بذر الفتن في جميع الاقطار الاسلاميه الاقطار الاسلاميه الصاعده الجزائر في تلك الوقت ليست دولة صناعيه الجزائر من باب الذرع الفت او ما يسمى الحرب الداخليه الاهليه وهي اقوى من حروب حروب البيوض من الحرب الاهليه الداخليه انك تحارب اشباح واوهام شحال لما تكتبوا كذا بعض الناس لم يعطي لهذا التحديد مجئ الان الاطفال من شده حبهم للحياه صاروا يضعون اجهزه تحديد التاكووني لما اتابعهم اتابعهم اين في اندونيسيا يحذرون قبل اي زلزال يقع في في في في قلب المحيط قبل تتكون لقمواج العاتيه الهائله التي تخرج كيلومترات الى البر ينطلق جهاز انذار حي فيندفع الناس إلى أبعض نقطة وبذلك يقلنه خطر فماذا نقول إذا جاء الإنزال الفكري العلم العقد المنهجي الذي وقف في حماية القلوب والمناهج والاستقرار والأمن وتجد بعض الناس غايد تماما عن هذا فلما حدث الفتر حار فيها أهلها وقد أثأوا إلى جهة نعم سؤالي لها هذا حقيقه قد بينت هذا في كتابي الامن وحاجه البشر اليه اذا كيف نثوي الشباب هذا منهج مش بالتلهيه لهيه فاذا جاءت الفتنه ويتخبط ما عرفش على ارجعوا للمصل واي بو يسمع له ياخذه انما نلق الابناء بهذا المنهج ف لماذا لا ياكلوا الفتنه لها طبائع الفتنه لها طبيعه يعني يقول علماء الفتن ان طبائعها وخصائصها يعين الاستبصار بها على توقعها والنجاه منها هذه الطبائع الخبير بالعالم تعينها للاشع على الاستبصار بها وعلى توقع وقوعها وكيف النجا منها اذا وقعت وما أكثر الفتن التي وقعت بسبب غياب التطيع بهذه الطباعة ذا شاء الله أجل أي لس lawsuits بحبيل وصلوا عن طباعة الفتن تبhirان ما هي الطباعة الفتن الطباعة الفتن التي تصغلها ؟ طباعة الفتن السياسية طباع الفتن منهجية أو الزينية طباع الفتن الطائفية طباع الفتن طباع الفتن الأخلاقية الفتن ف يقول علماء فمن طبائع الفتن انها تتزين للناس في مبادئها حتى تغرهم بملابسها وتورطهم فيها الفتنه اول ما تاتي تاتي باجمل حله واحسن لباس ولهذا يقتر بها جاهل ولكن الذي نفذ بصره يتفطن لها فيعلم ان وراء الأبهمة ما وراءها وراء الباب ما وراءه وأنه لا يجوز الوقوف عند المظاهر بل لا بد من التوغل الى الحقائق وأنا لا استطيع أن مشخص في التدريبات وطرائق ابدا يقبل اذا قتل شرطه في نفسه في نفسه قتل شرطه قتل شرطه يا ربي لهيبات ليش جميله وما ادري ان ان اول قطره دم سالت هي فتح لابواب الشرع المتعيب حتى وصل الحال الى ما وصل اليه صار المواقن يغد على الرابعه قدسيه ميخرج هاثر او اشطح لماذا لماذا لانه اقترب اللباس المزخرف الذي رااه في بدايه الفتنه وام العلماء لم يقفوا عند مظهر اللباس انما تبصروا الى ما هو ابعد اذا اول طبيعه ان الفتنه تاتي بلباس مزين لا ينفغي للمرء أن يقترى بظاهر الفتنة لهذا كان يقول الشاعر القيم الحرب أول ما تكون فتية تتعب زيناتها لكل جهول لحرب كشورة مرة صغيرة تبدأ شعب بنات كيحبها الحرب أول ما تكون فتية تتعب زيناتها لكل جهول حتى حتى اذا اشتعل وشب ظلامها ولنت عجوزا غيابي حليلي شمطاء يلكون لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل هكذا الفتن تبدا ككنكم الفتات الجميلة الحسناء كل الناس تجري وراءها حتى اذا اشتعل وشب يرام النار نذيع الحجر واذا بها عجود غير ذات حديد ولا واحد يقن الذول بها شمطاء جن قلم لونها تغيرت مكروهة للشم والتقبيح الشم والشمى لا هيك رجع علقه هكذا الفتن لهذا قال خلف ابن حوش يعني بن عريين يروي عن خالد بن الحوثق جاء يباغي للناس بان يتعلموا هذه الابيات الفتنه والان حرب اول ما تكون فتيه تتقبيذ نفسها لكل جهول حتى اذا اشتعلت شبا برامها ولت عجوزا غير ذات حليل شنطاء ينكروا لولوها وتغيرت مقروهة للشم والتقديم لهذا العلامه ابن حزبه في مولى يقول هذا المباد نواب فتنه لا يعقد احنا الفتنه عندها واحد الورق في تاكيد الاسلام يدش في مال هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الشعار ابن الخطاب في كل البدايه كتبوه كبير نواب فتنه لا يعقدون هذه حكمة رائعة من عالم العلماء الأندل عاشر فتنة بربر في عطره الأندل عشر الفتن ورأى ما نجمت عنها من ضحايا ودمار وأحزان ومآت فقال هذه الكلمة نوار فتنة لا يعقد أي النوار هو النوار وورد الذهب نقول عقد الذهب حيث ضامت الذؤ قرطار ثمار عقد الذهب فتتحول في ال فالفتنه تاتي كظهر جميله ويقن تنتظر ينتظرون ماذا الثمار ولكن لا يجدون بعد ذلك ثمارا وما تفتى ان تزغل أوراقها وتضخط ويضخط معها كل من شارك فيها لا يجني هذا يقول النبي في حديث أبي ذر الغفاري الذي حدثناه الشيخ الألباني لا يجد ثانى من الشوك العلم يسوا أحد جابه الزرب على وبرك رح نجد البونضاج وداخل مع الشوك هذا يجبه شهادة مرضية عالمية يعني عفلا وشمذريا عفلا اين هذا منتهي هذا انتو قابض مقص ورايحه مع الشوك يحوس على النب الشوك هي الفتنه لان اتصور ان الفتنه تولد ماذا عنبا ودمارا للامم نوار الفتنه لا ينعقد هذه حكمه حاتم السعود نوار الفتنه لا ينعقد كيف اذا اول شيء المباركه تاع الفتن ما هو اول شيء انها تظهر بلباس حسن جميل كان المراه كما قال الشاعر المراه الفتيه الجميله ولكن ما تفتئ انكشف أن حالها ويذهب عنها اللباس فانا ذا نقول يا لولا تحينا منا طيب وهل هذا هذا هذا الجمال ينعقد ويؤتي بثمار الجواهر لا النقطه الثانيه الفتن المظهر الثاني الفتن تذهب بعقول الرجال وتستخف وتستخفه بمدائتها بدايه الفتنه في شكلها وتذهب بعقول الرجال ما يثقل عنده لبعض الناس لما نتكلم يقول لك انت مخدوع طوار حبيبي طغره طغله ده حاجه عادي مثلي ينطقي لي امي قلت لها بعدين ماشي قاعدين نتفانوا دوله استرا كانوا استرا استرا دول استرا هذا دين واحد يقول كده غالبا هتقين هو باش يقول ده استرا كانوا وبعده هذا مغفل هذا انا من جماعه 1714 في 2000 حداك دي موضي ولا لا او في ريمي في ريمي مشكل زعما صوره حي الميدان يا حبيبي الميدان يحمينا دا هذا ذكر كلمه السوري الميدان يحمينا طيب نقول هذا يرضيكم لي وقع مش شرطه ولا شرطه ولا بلا انا بعدي قدامي كما قلت لكم يمكن فينا تصير غلط ودي كبار اكبر باش العقبات تحطوهاش هي والله يحظلها ما يحظلوش كل ما ان شاء الله كل بريف او تحشطه هما ديك الهوره وديت فرنسا اذا الحاجه ما تحتاج الاشياء هذه لا تحتاج يعني دكتورنا يقولوا ان هذه نظريه اهل الحديث ولكن انها نريد اكرر البتات قضيه كونيه قدريه طيب اذا احنا لما نتكلم نتكلم انطلاقا من النصوص دلت عليها الكتاب دل على الكتاب والسنه طيب المذهب الاولناه هو الجمال لهذا يقرب للناس ان الامر فان انها تذهب بعقول الرجال وتستخفه ببدايتها حتى يحتوي الشباب لابد ان نراعي هذه النقطه يقول عبد الله بن مسعود اقابوا عليكم فتنا كانها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يقولي مفكر ويقول حذيفه قال حذيفه ابن اليماني هذا النبي وتعلم تكون فيتان تعود فيها عقول الرجال حتى ما حتى ما تادى طار رجلا عاقلا يبرع هذا مظهر من مظاهر الفتنه ويقول ما الفرق ما الخمر صرفا خمر معدك ما الخمر صرفا بأذهب بعقول للنجال من الفتنة الفتنة كيف شخص واحد خبطها بخبط ما يقومش إلى من قوله سهر مايو من خمروا فقفا بأذهب بعقول للنجال من الفتنة الكلام من كلام فوزي فبن اليماني الخبير في الفتن هو الذي حمل السر من سر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعطي اسرار المدينه وبعض المنافقين تقبها من فوزي و كما قتلكم في الامس الحديث ابو موسى الاشعري النبي يقول ان بين يد الساعه تظهر قالوا ما الهرج قال القتل انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اقاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه من مصيبه شوف الان الصحابه وش قالوا ومعنا عقولنا يومئذ سالوا عن ماذا عن العقل ومعنا عقولنا يومئذ قال انه لتنزع عقود اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء هباء الغبار غبار غيض يعني عقله قليل هذا اللي يقوله في ضربه ريت لا ملسونس قاضوا لا دي سونس في نزاح الدروب هذا مش غير هباء الهباء وكذا يعني اقل ثقل الهباء يذهب على غير هذا هجم عليه على نفس منزول مرتبه الهباء قال انه لا تنزع عقول اهل ذلك الزمان ويقل له هباء من الناس يحسب اكثر انهم على شيء وليس على شيء دليل ان الفتنه تحول العقول الى هباء للذي ليس له قيمه بها لذلك المظاهر نعلم الشباب سناتي نذكر بعض الامور مش كان هذا الموضوع جيد لكن الوقت الذي صاره المنظمون لا يتلائم مع الجمعه نبغى نخرج قبل الوقت فاذا الزينه الامر الثاني ماذا ذهاب العقل وعدم استبصار لهذا يغيب عقل الرجل عند الفتنه واذا بك الانسان اللي كنت متصور عاقل وفاهم وعنده يعني ربانه واذا بك تجده ما را في الصف الاول يشارك في الفتنه الاقي اين عقله اين عقله دل على ان العقل الذي كان عنده عقل ضعيف غير مربوب على ادراك الفتن والوقوف في وجهها فال الامر الاخر او النقطه الاخرى نستغل الوقت من طبائع الفتن ثابته انها متى وقعت فانها سرعان ما تتطور وتقرل عن هدود السيطرة أي طبيعة الفتنة الفتنة تبدأ من مظاهرة عادل وإذا بيها تتطور من مظاهرة إلى حرق سيارة إلى حرق مقر إلى قتل الشاب ثم دوالي إذن هذا طبيعتها عندها مت وقعت كانها طرعان ما تتوقف تتطور وتخرج عن حدود الطيقه حتى انها لا ترفع في على من اشعلها ان حاول اطفائها حتى اللي فعلها اذا بنارش تطفيها لا والله بالغلط قصدت مش عاد مطفوت الان كل بتلو حتى اذا اراد ان يطفئها عددا لهذا علماء الشارح رحمه الله بعض الاشياخ الشار قال من اعطى من نفسه اسباب الفتنه اولا لم ينجو افرا ولو كان جاهلا ي لا يجب على المسلم ان يكون سببا من اسباب الفتنه واذا وقعت عالجها بما ينصح السلطان واولات الامور الذي يحدث وينصح في نفس الوقت الامم التي احبل حتى يجمع الكلمه على الجمع الطرفين على كلمه سواء هذا واجب لان من اعطى بنفسه اسباب الفتنه اولا لم ينجو اخرا ولو كان جاهلا ولو يشتهي شيخ الاسلام ابو كلمه عظيمه يكون الفتنه اذا وقعت عدد العقلاء فيها عن دفع السفهاء لئن كنا قبل ما يجثو الفهاء ماشي كي يجثو فاي دي وعيت لنا في التلفزيون اذا خرجوا ما دمت كنا بقوت البدنه تقيل وقعت عدد العقلاء فيها عن دفع السفهاء وهذا شان الفتن هذا شانها يعني هذا وصف اوصافا كما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاطف وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها ما تلوث عبارة عن نوع من المفاعل نووي شيء من شو سمون هذه هذا التلوث نووي تقولوا فيه يعني الفتن عبارة عن تلوث قاد إذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عطمه الله لأنه بمثال الضخار هذا الطبع كم ثالث انها متى وقعت سرعان ما تتطور وتخرج عن حدود الخطيقه ف نفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نفرق بين كما قلنا في المحاضره الاولى بين استئطال الحق المشروع والطرق الشرعيه والانظمه المرعيه ونفرق بين ان يثلك الانسان السبد الغير الشرعيه البدعيه في استغلال الفتن التي هي قضاء كوني قدري وان خلال قضاء الكون والقدر يطور الامر <تصفيق> الى تلوث يصيب ماذا الامه عندنا الوقايى الثالث ارض الوقايى الاخرى لابناء الام حتى يتم قياموه عندنا ما تسمى الفطنه والعلماء نور الفطنه يبيت في ظلمات الفتنه الفتنه هذا كيف الاول التضليل والفتنه الموجب شنو يضمننا لا لا نفتح شباب بساره هون ولا ايش؟ بس الدب والرط هذا منهج بعض الناس ببحثوا منهج الدب والرط او السحب لا ولقى ثمن العلاج لكن بعضه بيسلك مثل ما فيش في شغل تسكين الامور او تخفيف غضب او يمكن نحن بين الفطن على ولات الأمور وعلى المسؤولين أن يسعوا إلى ذرع نور الفتنة بين تبناء الأمة كي يبددوا ظلمات الفتنة فتنة ومن هو الثابق الذي عنده هو العلم الشرعي والعلم الكوني حتى يذرع الفتنة يريد أمة فاطمة وليس أمة مغرب بها بني الامه واعيه وعلى قدر فكره الامه على قدر فكره المسؤول تلازم بين الحاكم والمحكوم فيتفاوت الناس في مدى استقاره في حقيقه الفتن ويتفاوتون كذلك في مدى اجلال عواقبها تبعا لما اتوا هذا التفاوت تبع عندي مقتوب من فقه من تقوى من فقه فالعين ترى نعم والقلب يرى يقول العلماء فالقلب كالعين في ابصارها فترى العين لا تضطر البعيد واخرى لا تضطر بمجرد وجود غبار فيه او غبار قريب فطرا ان تكون في ظلام اثر قلبي تابع لقوه الفقه ونور الايمان ومقدارهما الان نحن نتكلم عن الفطره التي موجهه الى القلب كما ان الناس يتفاوتون في البصر كذلك يتفاوتون في الاقتناع هل خطئ والسبب في ذم العلم وقل غافل تبغى الفتنه الجهل او التجهيل <تصفيق> اما الجهل اما التجهيل انه جهل وان هذه الفتن هي كن الليل يعني من الذي يغطر في الليل الا من كان بكره حادا وقد شبه النبي عليه الصلاه والسلام الفتن بقطع الليل المظلم أي الذي لا أمر فيه وراضيا فالثالي في هذا الليل على شفى هلك إن لم يكن معه نور يبصر به مواقع خدمين أو أقدامه لحقيقة لهذا يقول كذيف رحمه الله لا تضر الفتنة ما عربت دينك وإنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل لا تضر الفتنة هذا الفتنة بعض الناس خيبين من زين يا أخي هناك زين الحقيقي الذي عليه العلماء طلبة العز وأهل السنة هناك لا الإرهاب ليس من زين وليس لا تجعل بطاقة الإرهاب وسينة للتزين على الزين أبط يعني هذا في قاعد الإسلام الإسلام من رجاء به اللي بسعى السلم أو البلد الحارفة الخوارج والإرهابيين والمتطرفين سواء كانوا قاعدة أو زاقفة أو قائمة أو ملتقي أو ملتقي على ظاهرين هذا كل الفئة ما نشمل بهم ما ي, ما ي... اذلت علي يقول لي همات شم... السلفيه خرطي همات البدع والاهواء والضلال لان منهج المنهج الاسلامي الحق والذي حارب الخوارج من الزمن الاول منذ ان خرج من طويصر الخاسر فقال النبي يقول من بط بهذا قول احترف اجتهاده صلاته الى صلاته قيامه الى قيامه ولكن قال قد ادركتهم لا قابل لناهم فقتل عاده وطلب طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه ولمن قتلوه من هذه النصوص الشرعيه اذا تفسير الناس بالاسلام شيء ولا يمكن ان يثبت تلتب أفعالا المغرب لهم أو أفعال الصائفة الباغية أو الخوارث أو الذين سممت عقولهم لا يمكن أبدا في حال من الأحوال أن تلتب أفعالهم من الإسلام أبدا ولو ذكر آية أو ذكر حديثا أو ذكر قول صاحب أو قول إمام لا أبدا فهذا هناك, هناك فقر ما أريد فيه على مستوى ما في الأمة شيخ الإسلام من العلماء الذين حربوا التكفير وحربوا فرق الضالب عندما يأتي المعرف الدول يقول لك هذا السلام يكون شيء علش؟ لأنه سمعنا الزرقاء الذي قال شيخ الإسلام هذا ليس كلام هذا لك إذا لم ترقوا إذا قال قال الله بعالم هذا المطمئ ما يكون شيء زين ما يصلح لان هذا الفكره غلط بالعكس يدخل هذا الكتاب ويطظمره المصلحون والعلماء في استخراج النصوص المحكمه منه لضرب اقوالهم انهم يتبعون المتشابه لانه ماذا برا وال واللي في قلبه مرض هو الذي يتبع ما تشابه سواء من كلام العلماء او الكلام من, من كلام الله تعالى او من كلام اللي بتعطل اذن لا, لا تغرق الفتنه ما عرفت دينك وانما الفتنه تجتبى على عليك تجتبى عليك او تجتبى على الذي لا يعرف الحق منا الباطل فاذا اشتبه عليك الحق والباطل نقول هذه بدنه و الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وبيان ان ان نور الرساله الذي تبدد الفتن يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزل اليكم نورا مبين نور والفتن كيف سمها النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات وقال تعالى فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون لبيب فا واياق الاعراف للذين ف... امنوا به وعذروا واتروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون نور اذا انفتح دوائها في الكتاب والسنه لا في كلام بعض الناس ولا في كلام بعض شويه اثنين ولا في كلام بعض المتفد في فعل هذا واحد طيب إذن لا تضرك الفتنة ما عرفت فينا إنما الفتنة إذا اجتبع عليك الحق والباطل الآن الشباب تلفتهم والاجتباع يولد الحيرة والحيرة مدخل إلى الشباب الاستغلال الحيراء في حائر في المدرس يشوف شمعي ولي الحق مع أنها قد تسعقه إلى حتفه ورب يذله على سمى القرآن فألم نسميه بصائر قد جاء أكو بصائر من ربكم فمن أخضر فلنفه ومن عميه فعليها وما أنا عليكم بحقيضة إذا يحتاج الناس إلى البصائر وأين وعليه يجد البصائر في كتاب الله جل وعلا قال جل وعلا هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون هذا القران الوحيد بصائر للناس اذا فبات الذين الفطره ماذا قال الله حتى لا يذهب عليكم الترتيب قلنا عليها الان هذا النقطه الاخيره مالها الفطره دي لابد من الفطره ها نربي ابناء الامه على الفطره والتفقه بها و وضع الانوار بين ايديه و وضع البصائر بين ايديه لماذا لان الفتنه تاتي في قطع الدين على موديله اذا ما عندهم قطار ما عندهم انوار يمشون فيها قطعه عشوائيه ولما يفسد القطع عشوائي في عرضه للاستغلالات الداخليه والاجنده الخارجيه والمطامع الدوليه دون ان يشعر انه يتخبط لانه يتخبط لما نريد من ابنائنا ان يكونوا عرضه لعيبه الذم مبتدا هذا ما في ذمتي قبل ما وقع الناس في امر عثمان لما تكلم الناس في عثمان بن عفان الخليفه الراشد ابا المنذر ما من نخرب قال كتاب الله الله ذكروا الكتاب المخرج يا شباب روحوا تصلوا الجامع قاعدين هنا نبعد عندي حقيا حضراتكم ثم ذكراتي والو اين صلى مديعه او اذا بقى تقول قريته قبل مره يعني كنا في درب احد المشايخ مثلا <تصفيق> و... ما يقرئ بنقرا عليه القران كله ولم يعلم ما حد شيء لم يشلم الشيخ مسكين على ليته قليلا اقرا عليه بعض الافكار اقرا عليه بعض الافكار جاب عني عني من الجامع انا شيخ هذا بالقران من تحشيه من تحبيه افكار يعني قرالي 60 وما كان والو يعني تنفع فيه افكار النووي فاذا لما قال ابا نندر من مخرج قال كتاب الله ما تبان لك فاعمل به وفتكها عن حين لما نتكلم لا علم انه يوجد ظلم ويوجد حقوق ضائعه ويوجد بعض المسؤولين غفر الله لهم هم سبب المشاكل والبلاوي انا انكر هذا معروفه ولكن ما معروف شيء والعلاج شيء اخر لا نعالج الباطل بالباطل هذا باطل لا يمكن احد ولكن يعالج بالحق بالمنهج قلنا بطرق شرعيه وفق القوانين المرعيه طرق شرعيه وقوانين مرعيه لان اقول كما قال الشعراء والداوين بالتي كانت هي الدار وانما الباطل بس كما قال تعالى بننقضه بالحق على الباطل اي ان الباطل يعالج بالحق وليس بباطل مثله المطلوب دليل بخط تحقق الذي موجد العمل الذي ما وجد ما وجد هذه كفوه دفع مفصولا شرعا وقانونا اذا طلب منه ليبحث عن القانون هذا حجب اما ان يلجا روح حضره الجريكه ليصون ويهذب حد يبغى له واحد يكتب كتاب يعني انا قريت مره واحد ياباني قاضوه اليابانيين اليابان معروفه بكثفه الامتحان الياباني ما بتضربك كف تخلص بمتح ما عندوش يا مرحمين ما بي يا عزيزي جميع <تصفيق> فهذا الياباني كذب كبير في نفسه قاضوه اليابانيين وضروا بعد ما دور فهو لم يزيد الانتحار وعندما أعطاه مكتبون اليابانية للانتحار بأحسن طريقة من نيري أذى كيف تنتحر بدون أذى ظهر هذا الشباب عند كتب المكتاب كيف تتحرق المكتب من أجلي أذى ماذا يجوز؟ أبا تنذر من مخرج؟ ماذا قال له؟ كتاب الله، لا تنذره كتاب الله كتاب الله ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فعله اشتبه عليك تشير الى وقت هل هو كده انه مسعود الصحابي الجليل لما توقعت الفتن في عصره لم يثبت ذهب الى من الى حذيفه من يمان لانه خبير بالفتن قال ابن ابو مسعود يا ابو مسعود ابن مسعود ابو مسعود, مسعود, مسعود لحذيفه بينما الفتنه وقعت فحدثني ما سمعت قال اولم ياتكم اليقين كتاب الله عز وجل تشهد بان القران حد الفتن هذه النقطه ومنها يوث الحلول لابناء حقيقه الحقيقه حتى المسؤول هذا فاسد 43 سنه الان هذا الفاسد أثبت أنه فاسد ويقضر مجرم لكن أنت تجرب مقديرة لذلك تجرب الحكس عندما تجرب عقوب تجرب واحدة طالب من جاهزك وإذا وصلت مقديرة تجرب الحكس تشتغل هذا وشغل تدخل تفرج هذا واقع كيف الذي غاب عقله ويطالب بالحق أثناء ما عندي العقل ويقول نقبل لكن يحبك حق ويقول ويقول كيف تنين بارح كيف تنين بارح مو انت كذا انت مو انت واحد في الليل واحد في المعاق بثنين تعليم هذا واقع وليس واقع لأنه لما كان يسرق كان فاق ليش الحق اذن ماذا نسميه المبدا الاول الفتقناء نحتوي الشباب بالتقناء المبدا الثاني لا بد من ثم سفينه الانقاذ وسفينه الانقاذ او سفينه نوعهم العلماء تنفق اموال طائله على الحمايه المدنيه قد لاق عق يعني حرق على مدى 20 سنه لكن مش معناه اننا ما كاش امام مدني لا ضد من وجود الحماية المدنية بمرى لا ضد من سفينة الانقاذ موجود هناك احتمالات كونية لحدوث حرائق اذا لا ضد ما يضعه موجودا ولو لم تاتي الحرائق لانها قد تكون من الامور الكونية العذرية ليس من فعل ف اذا برق ولا زجاج ولا استرب <تصفيق> العلماء هذو كذلك ينفق عليهم على مدار السنوات كما ينفق على مثلاً جهاز المطافي مؤلم عالم هذا لا يتفطل له إنه عنده الزلزال منبوذ مهمش ما عنده السكن مسكين عايش هو لم يطلب بحقه إلا فداً وممكن لا يرى حتى كتاب الطلب يقول لك لما يجبنا الطلب أنا في التسوي أنا مكتبش أعطوني خدمة أعطوني ما عطوليش ما عطوليش وهذه طريقة العبد الفقير ما كتب في طلب وظيفة منه يتقصد الزائرة <تصفيق> عطال ماذا أنا عند هذا كتب عظيم؟ ما عطول عيش مبارك على ربنا طيب لكن كتأثير كتأثير كما هناك جهاز طاعة على مدار الثلاث ولو لم تقح من هذا فالسفينة العلماء قائمة لها ميزانية قاطة في كوين العلماء حتى إذا جاءت الفتن سفينة نحو قائمة لما من يكوش على الإطماء قد اقتفور العلماء الذين ينقرون الأمة عند ورود الفتن لهذا الله ظل وعلى يقول في محكم التنزيل كان الصدر الأنبياء أسألوا أهل الزكر إن كنتم لا تعلمون وعندنا أمر آية عظيمة جداً في صواف النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرجل وإله للأمر منه لعلمه الذين يطنب طهره فيه وقضايا الامه اذا جاءت ترد الى الكتاب والسنه الى العلماء ديار ظروفه كما يقولوا تاسيس خاليه النظر في الفتاوى يترااسها العلماء خليف ادمه خليف ادمه بجزا خليف ادمه في جزة وباء في يصيب اقليم قد تجم في فيضانات تصيب اقليم كيف المعده ما تجم اللغه الشده ان ثم عندها علماء تنفق كما تنفق على الظال وتنفق على المشعله طب الراقه تنفق على العلماء وعندنا مجمع من العلماء باحثين طلبات العلم ولما الدوله شجع هذا المجال الطالب يبحث انه يوجد انه من يعتمد به حتى اللي اعتنوا بهنا اذا شافوا العبد متلبس يخرج بيت حتى واعطيش من البطاقه ما عندوش حتى ييق ما عندوش حتى بداله قدركم العالم اذا وجد رجل يقول السعدي طالب العلم اذا وجد من يعتني به شجع تشجعه وشجع غيره وبذلك يتجدد الطالب اتجهوا الى الرياضيات لان فئه زي ما في الرياضيات علماء الفيزياء علماء الجغرافيا علماء البيئه لما اشار له لان هذه الفتن قلنا لها ايش الوان لها الوان فتن في البيئه او في تبات الحراري وما شابه ذلك يتفضل علماء اين سفينه نوح هي تحفظهم العلماء فاذا يجب من الذي يتفضل هذو اللي جاوا هذو المشايخ اللي جاو للزاير داروا محاضرات في الاطلس ولا في الحرش على المولد النبوي الشريف كان الاول يتكلم عن هذه القضايس كان الشقف قلباع اللي قسم الشيشوار نعم ولا فعمره تنو ان المولد كذا كان ما كان والو يغطي شنب الغربان هذا من ان خطا فادح خسر عليهم الملايين وجابوا الجزائر والدنائر وكانما كانواوا للاحتفال بمولد النبي الشريف وما جاب هذاك والفي التلفزيون العربي حتى التحيت تبعت منين خدوا هذو هؤلاء لا يستبعد ابدا لانهم ناس يركبون ماذا الامواج لازم الفوق لازم الفوق المهم مثل الممثلين المصريين ممثل فوق واذا ثالث لازم يطلع فوق في الجيل اذا الغير بوبليكاي يعني عدم ايمان لوجود الطبيب اللي حياه وذا لازم يجي البريميد يعني تايه اما تايه قدام الضال ويبقي على مهل قدمت يده ورجله ولسانه وعينه ها هذا مش موجود لازم يكون بنو بعضهم ما يكلم بحاجه في نفسه يسميه العاميه والتغريب أما أهل السنة عنده منهج التفقيل قطع أنا وضحك نحطك على الراية وأقيم عليك الحجة وأنا ذاك إن خانفت لا تكون معذور أو ما نعرفش أو كن قولي أو ازولي في الجرة نعم ولا لا لأن العلم تبق العمل العلم تبق العمل اذكروا القاضي اذا كان مقتضى والى اول الامر منهم العلماء لعالم الودين يقتنطونه منهم وقعت فتنه سقطا الحاكم الرئيس المسؤولون الوزراء يستدعوا العلماء قالنا هو الحل ما هو رايك في هذه الفتنه ما هو الحل الاسلم في تخفيفها كيف نستدرك كيف العلاج كيف كذا المجمع الفقهي المجمع الاقتصادي المجمع السياسي ارى وقدنا قوس في الامه علماء من امتي مفكرون في امتي نوابغ في الامه وطنيون من هو منهم حريصون قارهم في حلولهم بمشاركتهم العلميه والعمليه ولكن لابد من فتح ماذا المجال ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسراك الساعة أن قلنا العلم ويظهر الجهل يعني إذا قلنا العلم ظهر هذا الجهل وهناك حبيث آخر يبين أن الجهل يظهر إما أن يهمش فالتهميش نوع من اسباب انتشار الجهل يقول عبد الله بن عبد بن عاص صحيح الحيث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس يعني المجلس كان علماء يردون معروف الوجهاء لا لا ينتزع الله العلم من قلوب الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض يعني يوجد علماء يموت او يقتل العلماء من الارض إما أن يقفره الله جدا وعلا هذا نوع من القبر واحد يغني واحد يشترح سيح يعطي مجال هذا كده في المجتمع من يحب الغيناء وفي المجتمع من يحب المخاضرة في العلوم وفي المجتمع من يحب الرياضيات وفي المجتمع من يحب الفيزياء واجب من يحب الرسم يعني لازم جاء نغني ولا يا حين ما يحب شغني يبقى ذلك كبير ميرمك في خطابه مع انه من انبثق من المنقوله الطبعه او غرب العلماء وعلبن وهم مش نقول العلماء مش اهل بيت قالوا ان يتلى الا اذا حولت عليهم نتكلم على العلماء الذين تستبد منهم من الامه قال حتى اذا لم يقرع عالم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فتؤل فافتوا بغير علم فهذا بفتح المجال للعلماء الباحثين الذين فكروا ولكنه عالم ودارس للفنون ولو برايه تامه فهذا لا ينبغي ان يهمش ابدا العالم يا اخي ولو جاء من اقصى نقطه من, من الجزائر هذه مدرسة ما هو الشرط يكون يسكن في بكل وقت أو في المنطقة الغنانية يجبون العالم العلم لا يوجد علاقة لها يقول فيه النبي أنا قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال ذلك أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن يعمل بعلمه هناك عام عالم يتظاهر أنه أماما أن النبي عليه قصت صلاة سنقار خذ العلم قبل أن يذهب قالوا كيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله قال فغربا ثم قال فسألتكم أمهاتكم أولا اكتروا الثوراة والإنجيز بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته إن ذهاب العلم أن يذهب حمل ذوال الآخر أو الحديث رواه الداري ولهذا نقول الدنيا مظلمة بالفتن ونورها من جالة في أهل العلم وبتأسيس بنية للعلماء في الدولة بإنشاء لتنية خاصة تعتني بالنوابط، بالباحثين، بالمخلفين من أبلاغ الأمة تستطمرهم وتربيهم وتكونهم وتتذكرهم لليوم الأسود كما يقولون نحن هو الواس حتى أقول له طالب العلم الذي مشهود له بالعلم ومتمكن يذهب إلى نرى شؤون الدينية وعطيك تسريح يقوله جامعة سائل مدرش خطر كبير واجب ان لا يمنع المسؤول طالب العلم من نسبه العلمي في مؤسسه من اساتذوله ما دام انه جزائري ليس ما يدعي يمنعه امنيا او غير ذلك ما دام انه هو ممنوع من التدريس وقدم طلب او جاء الناس وقالوا نريد محاضره في الاستاذ فلان يقيمها الشيخ فلان ليس من المسؤول ان يتصرف في مؤسسه الدوله على انها ملكه على انها ماذا منكم هذا ما يغضب الله فياذا اذا وجد انه ينفع الامه أن راح حب واستثمر المسجد في تربيه الاجيال المسجد مدرسه يستغله في تربيه الاجيال ما يخليش المسجد يبقى يعني عرضه للغبار والغبن ولا يجي فيه الناس الا مره في الاسبوع تحدث في تحت منهجيه ايش التقدم خلينا نمرق ونحن نرفض هذه المنهجيه ونضع مكانها منهجيه الفطنه الفاطن فطنه الان تب في 2020 طلب تربيه على الغفله وتكلخه الان هو اللي 2022 واللي هو الذي رفع عقله تستفيد من الفطنه اذا جاءت الغمه هذه منهجيه والحديث يعني بقيه وهناك نقطه ثئيه ممكن اني اقرؤ في مثل ما بعد وهو عدم التسرع نربي ابناءنا على عدم التسرع اذا اقبل عليهم مفتنا كيف يقبحون انفسهم وكيف يتعاملون معها بالحكمه دي والمضيئه الحسنه هناك جانب اخر موجه الى ولاه الامور والمسؤولين كيف يعاملون الابناء اذا وردت الفتن اي يعاقبونهم على قدر عقولهم ان اطلوس برو برو موست دابا ديال يدرس عقليته الناس تفكيرهم محدود اذا خاطوا لا قد تفكير محدود لماذا انك لم تستقدر انت الملايين في توسيع مدارك الادراك عند ابناء امه حتى اذا جعلت الفتنس تستطيع ان تخاطبهم بشاشه املاء يصبح للقطار و يبقون للكلام و يدعون لك بالخير والسلام و يهادون الى بيوت لي وينامون و يصلون قيام بما هذا هذ هذا مبدع حضاري عظيم هو يعني شبه نظري ولكن ليس بالمستحيل لقد انجح هذا الحد ان يفتح المجال ل ما يتعلق بالاسئله وكذلك نفتح المجال للاستعداد لصلاه الجمعه للمقيمين نعم دخل برنامج مواقف سؤال سؤال طرق لمشكل من راس البلديه ذا هارولا امام البلديات التوابع رايي فيهم انا اعرف مو كيف هالاضطهاد هذا انا دائما اتوجه للمسؤول ان يتقي الله وان يعامل الابناء الامه على قدر عقولهم من من الخطا بمكان استقبال الناس او استقبالهم او عدم المبالاه بهم هذا غلط اذا اول كلمه توجه لها قلنا اسمع منهم بيتبعوا منك ثم الحوار اقصد حاجز الغطره حاجز هذيك النبذه دي الكرسي اسمع منهم وجيب خمسه خمس كير مستكشف شال وزع الشاي عليهم وشويه جاتو ويذهبون إلى بيوتهم وهم في غاية الصرور إذا كان لهم حق قضوك وإذا ليس لهم حق تنعوا وإذا ليس بمقصول المسؤول أن يعطيهم شيء يقول يا أسفان ما عندي شيء هذا تتجاوز حدودي وطراحيتك ونشركم إلى المحطة الثانية إذا أحبتم تجيبوا حقهم أنا ما عندي أنا ما أقدر أعطيك أنا موجود طراحيتي عطما أني أعطيك كذا ولا أعطيك كذا ما في مثل الشبابيه والوضوح فيخرج المواقف واضح اولا تقوى العلاقه الطيبه بين المواطن والمسؤول وهذه قاعه المحاضرات وعن تستخدم كتعالي في ليجيت برا وتطبع اتفضل ادخل اعطي جاي اعطي قهوه اعطي كابو تفضل شكون يتكلم فاش واش المشكل كاغ هذه كاين حل وهذه كاين حل هذه ما عنديش حل وصاحب وتحرك الروح ولا تكن روح مش عندي لكلام ما عنديش حل يا اخي ما عندي بابي اطلع... ما واش تقطع لي اذا باب الان نطلع مثل حضرت مره طلعني القمض تاعي ما واش من سبب جاتوا معادي وانا نحضر يعني رجال يعني في عيط المستشفى كرهت نطق شكا سيدي تاعك الى موحد في ف هذا وهذا هو الذي ننادي به جد المسؤول الى مدل. يتكلم معهم ينقصوا الغضب اللي عندهم يسمع منهم يسمعوا منه يكون صادقا انا حطني مره مع مسؤول في غابات جاي تطلب لي يقول لي البوار هذا في التليفون يقول لي في دين في كيدي هكيدي شراك يقول لي كيدي كيدي صدقت لي شكرا ما ذلك ندير المسؤول ديالك لا منزل الآن فهذا هو السبب البلاء نكي بيها لكذب الله فأنا أعرف يا إخوان مع ذلك نحن نرفض أن يؤذي المسلم نفسه أو غيره حتى هو ما أعطيك شفوره تبقى جارس إلى الصباح أنت حر لأوقت السرطة تصلي أنت حر لكن أنت مس نرفق عام أو تعتادي على ملك غيره أو تحرق نفسك هذا ممنوع شرعاً لا يوجد أبداً ابقى ثم حتى قيم الساعة <تصفيق> فلم تكن كذلك مستغلة لمن فقعه تمنع الآقاري من استغلاله كطريق أو ما شابه ذلك اختلف لكن أنا نصيح نصيحتي لهم إياه أن من سنى في الإسلام كن سيئة الحرق هذا فله وزرها ووزر من عامل بها لا ينقص من أوزارهم شيء لا يجب بالحق ويهدد الإنسان بالحق لا يهدد الإنسان غيره بالمعاطم والكبائر والأخص النفذ لا يجب يهدد هدده بالحق هدده بالقرآن بالحديث بالسنة بالقوالين التي تؤمن بهذا وضعه المادة كذا المادة كذا هدده بوقي الجمهورية لكن لا تهدده بشيء بالاعتداء على اللفت أو بالباطل، بالكبيرة، بالكبائل التي تهديده كاعتداء غير حرق الأملاق، لا يجب أن يجب لكن هذا الشاب لا يوجد من الكنول الشرعية قال هذا النقطة لي جابت حقها جابها في المعزيزي وجابها تحقها والذي ما هو دواء دواء موظات حيوي 2011 من تعاطاه ها قضى على الفقر دخلت باذن عزيزي لا يخبر له لكن ارتكب كبيره منها انك كبير. بطلع في حاله ثاني ضمن المكان ضمن كيف كان غير الله على مش حاله باذن عزيزي هذا هل قاعدين مقرر من جامعه النبيه ولا كان يقرب الزاويه والله اعلم بحد باذن عزيزي هذا حتى وعد قلب عزيزي واللي كل طمه المحتضره هذا كلام كلام باطل يا جماعه احنا قلنا للعذله غيره الفتن قضا كوني جاءت والامه غير مستعده لمقابله الفتن مع وجود العوامل الداخليه منها من ظلم وفقر وما شابه ذلك مساعده وليس الاساس مساعده الامر انتهى الى ما انتهى اليه فقط ولكن الان اتكلم على من يسمع الخطاب من أبناء الأمة من من يعقل لا يجب أبداً أن يستغل المحرم لإستجلاب حقك العمل حقك واختلم طالب حقك لكن ليس بالمسلوب المحرم قطب النفس محرم الحرم محرم الاعتداء عنه مغير محرم استغلال ملافق العامة محرم ابحث عن السبل المباحة إذا كنت انتقاط المعاقل عندك العلم وطالب بها تعملها كوزينه للمطالبه بالحق ولا واحد يقول لك شكده ولا واحد بد تكون قد سنه في الاسلام سنه حسنه وتقضي على السنن التي هي سنن يعني محرمه راينا ما راينا وماذا حدث نعم ان صار لا في ذلك لا في الكل هل تعتبر المظاهرات التي تصدفها العالم العربي و هو جعل وليه أمر؟ ما عليك؟ ما عليك أنها وجودة في درساتيه في عرق الله لا، أنا أقولي حق الدستوري حق... حق... يقول يبدو المظاهر يعني الحق الدستوري على... أن يكون هناك مظاهرات الموافر ما عليك أن نتحدث عن نظرات شرعية يعني من, من النظرات الشرعية لا نظر المظاهرات في تشبر الله سوى جاء في الدستور أو بالنهاء لأن هذه مرة أشوى حيث من أخذ بالنظر القانونية أراد أن الله تباري في القانون هناك نهض معين ومبهض وليس على إطلاقها ليس في الدستور حتى التنوذ ليس في الدستور في واحد يسمى الثل المرقوب هذا الدستور قال ظاهر وإستعمل ما يجب واحد التنوذ من المرقوب فلاذا حدت قيامك واذا اجتهدت كنت قوي على الدين هل هذا موجود يعني لماذا يستغل ماده في القانون ويضف اليها هذه المفاتيح العظيمه لماذا تستغل شيء وتضيف له شيء اخر نحن نعرف البهارات نعرف ان ضنبنا ذهبنا للمطاعم طنبنا طنبنا طنبنا ونعلم ان البلول بين اصبعي ابي عبد الرحمن تقلبه وغير ما يشاء أن هذا الحال تقول نظرئيس تحت مشاءة الله إن شاء الله هداه وإن شاء تركه وإذا كل ما اضكرمنا من الله كل ما قل الضف وجاءت الشلوس هذه نظراتنا ومن ذلك إياه هذه النظرية الوضعية المدنية فليس لما تنظيف إليها مال إلا منها وفق أثور معروفة ماذا تفضل الضفور يقول لكم لك تتريح المباهرة في الميدان الكلاني يفضل نقاط الكلاني يعني من رضيه الواحده مرحبا مستمطة الواحد الاثنين تضيف إليه شيء من عندك ثم تأخذ للمظاهرات نعم نعم هل هذه قطة ضرر خروجا من الحاجة؟ والله إذا سمح بها الحاجة يفضل خروجا والثير من السائل التعبير عندنا إنسان مشروعات وإن كانت في القانون المدني مسموحة وإنك كل ما يسمح به مدنيا كان مشروعا لا دلازم بين لا لا ذو بينه امرات مسموحه مدنيا ولكن ليست مسموحه شرعيا لا يستنصرون ما دام انه لا يقتلوا السلطان لا ولا نطلب عليه باللسان ولا باليد انما يطالبون بحق يرون انه حق فده حق بده حق والفقراء ما دام ان الامر موكل الى نظرية سورية إذاً تحتاج إلى قطعات سوريين ينظرون إن كان لهم حق يطالبون لأولاد الأمور بإعطائهم الحق ليس حقاً وإذا ما هو حق هم يقومون بإقناع الناس فلنموح حقاً نحن السوريون فقهار أما أنتم بالمدى الرعوشين فقهار أما أنتم بالمدى الرعوشين فقهار أما أنتم بالمدى الرعوشين فقهار نعمل هذا فهذه نظرة منه أما الذي يثبت النظرة الشرحية وانا اضطرت لاشاهد بهذه المسيره ولاتمن بها واذا اباحها واجازها القرباء من امش الذعيمين وتعبيري بان اكتب الى ولاه الامور الى المسؤولين استعمل الشفاعه الشرعيه بان يشفع لي واحد المسؤولين بحقي او كذا او ان هذا كله بعدما الانجئ الى الله تبارك وتعالى واصلي واتسقب به واعوذ به والوذ به, وألعب به أنا ذاك ثم أستعمل الأتريف المذكوحة شرعاً وقانوناً في استجداء حقي وزبعي مظلمة أو باطئين وإن شاء الله إن كنت تابقاً تجد باباً مفتوحاً يستغفر لك الله جل وعلاً من لاك أظهر أنه يرفع عنك مظلمتك ويجدك حقك لا تخش بالتصلر القطلة هذا هو جواب نحن آه الله أستغفر سيخم السائل يقول ان الحل هو القران لماذا لا يدعو الى الحق بلي والاء القوانين التي فرضها الشريعه والتي تستقيم الكتاب والقران في هذا الصرح موجود لا ممكن نقول مش طرح الصرح موجود ولا لا معهم يطالبوننا في الامور بالحكم بما يستنبط من الكتاب والسنه لان القضيه كما بينت في كتاب دعوه العقل ان هذه القوانين الوضعيه مروزه ولدتها ولدت الدول الاسلاميه المحتله من طرف الدول الكافره راحت الدول الكافره وتركت ماذا انظمه علمانيه او الكثير علمانيه طيب الان الواجب على ولاه الامور بالاتي احسن الذي اقوى رويدا رو رويدا في الوقت واعاده الامور الى نصابها الحقيقي انا لا اتصور التغيير الفجائي بل لا يجب أن نفعل إنما التغيير التدرج بالتدرج حتى يتأقلم الناس مع الأنظمة الشرعية وضع الحضارة المدنية أنت لن يعيش في كمسك هناك حضارة مدنية و هناك أنظمة شرعية و نحن كما يقول العوام اللي مرضىش بالحمة نموت لي يعني الحمى و نموت أما اللي حب يعني من اسود الى ابيض في 24 ساعه هذا طلب المستحيل وهذا قد يولد انتكاس يولد انتكاس تنتكس الامور على عقبيها اذا كل العلماء لا نقول بل يطالبون بالتي احسن بالتي هي اقوى يطالبون باصلاح في القضاء يطالبون باصلاح في كثير من القضايا في باب القروض في باب الامور الاقتصاديه حتى يصل الإصلاح لما نقول المصالحة والإصلاح ليس محصورة, محصورة بعشارية فقط. بل الإصلاح والمصالحة لا بد أن تشمل جميع جوانب الدولة اقتصادياً فلياسياً اجتماعياً ثقافياً الإصلاح لا بد أن يشمل جميع ما يدين الحياة ولكن هذا الإصلاح يحتاج إلى مصلحين إلى نقبة قائمة الدولة تستطمر في, في النقبة ثم تبدأ في نتجه من هذا الاستثمارiconish 여�ائmus نستطيع أن واستثمار لك يقوم إلا في oricievor الاستثمار في الملابس الضاخنية و الملابس كذا و الملابس كذا هذا هو غلط هذا جالب واحد بال000ية من الاستثمار جزء من الاستثمار والاستثمار الحقيقي هو الاستثمار البشري التنمية البشرية أكبر استثمار أن يستطمر الإنسان في البشرة و أن ينمي البشر وأن يوصلهم إلى مستوى ما مستوى حضار علمي مع بقائهم متمثفين بدينهم وقيمهم وثقافتهم العربية الإسلامية وفي نفس الوقت فيما صاف في الدول المتقدمة المتحضرة لا يستطيع أحد أن يجاريهم أو يجانيهم وليست مع البشر يسميها التغيير الذهنية والعقلية استطوار في في تغيير الذهنيه والعقليه حاجه الناس بحاجه لتغيير الذهنيات والعقليات نعم بارك الله فيك استاذ هل يوجد اي بحث وثيقه احتفاظ او اغراب مع طلبه خاصه بعدين ان يناقشوا معه الى جوه وهما ما فهمش اني دووز هل يوجد ليك بحث وثيقه ايوه جسد او اغراب يتصرف يعني بالمدرسه على طلبه خاصه اه بعدين ان يناقشوا معه فقد يزعموا انهم يرقون عليا انقاض القضعه قدره المسؤول الحق فقط ضمن طلبه في حال انقاض القضه احنا المسؤول ما له حق في حقين مباراه لا قبل لا بعد مش من حق ولا منقول يدرب يغرب حولهم وانما لدائما الحكم على الشيء فرعا تصوريا يعني الحكم على الوديه وطلب الطالب ايضا رفعت دون ادراء شو حبي حابين حاجه محرمه مثلا بعد المضاره يبلغ الطالبات باش تجيب الماكياج في التربيه الجديه في المعرض الفنون الجميله فبعض الفتيات الثانويه ولا وكان تاع مدير ما شاء الله عليه في الابتدائيه في الابتدائيه الابتدائي شيء جيدين نحروا الصف ولا بسط ابتدائيه على التزيين فكان يبلغ يرسل رسائل ابا دايني بنت جيب لنا لباس نظافي مقدار احترام جاي تدرس لما تروح للارض تدير بالماشاءه كان مباح يجيني مدير يمنع كل على ما عندي طالبات يجوني بهذه المساحيق ويمنع الطلاب من تعاطي الدخان في ما يسمى بلغه اللي من حرام المضروب او في القاعه تاع الحدود المضرفه قال الحرم المضرفه هذا باطل قال ما باطل لا الحرم المضرفه ولا الحرم الجامعيه وانما على لغته اف فقام الشباب قالوا لا فيه من فيه ما تخصموه هانديروا قائمه فيها ونحكم المدير هذا لانه منعنا من حقنا هذا مش حق باطل والمره اللي تيقول ما منعنا من حقنا من استعمال الزينه هذا باطل او في اغلال المراحيط يقول الله يستغل المراحيط للأعمال المشهوهة يمنحهم المدير ويضع مراقب عند المراحيط يقول هذا فيه تجسس على حريتنا تذيق أي النحو كما تونسه كل ما زوجه ديقاشر <تصفيق> حتى أولاد ال... حتى, حتى في البيوت ما كتطلع الرجل الغيس بل... يختري مع زوجه ديقاشر نحاكلنا الطلاق وضعوا مكان ما هيش؟ ديقاج إذا سمع ديقاج القاضي يقلي أنها هيش؟ هالطالقة هل سموه اسموه نوع من الكفلون؟ يعني اسموه إثهال إثهال يعني من الضيق الشديد إلى الكفلة الشديد ما ينبغي؟ تتحريتك في ضوافق مش كنمازور الضيق على انا فابعا دي الموضوع ما تكلل واحد من علماء النفس قال عليه البسط مش موصمول موصبول بين عاطي اعمال ما دبر انا واضحي تعريفتنا هو غم مهدره يتن حلو كما ما يتوضح ويميت ومن بعد ارغب بالذي يحيي يعود يقول رحم الله من كان همه ثم فاذا ال لكن هي حالة نفسية ولكن مع ذلك لو فيه ترويض وتعليم الآن من أسريب الإطلاع إنشاء هذه المؤسسة الترويذية والتعليمية والترويذية للشباب إثمار الله لكن لا يوجد ضمن المطالب حتى في ميدان التحليم هذا المطلب غير موجود لأنهم ما عندهم أطلاً مطالب لأن المسألة جاءت كونية عدارية دون أن يتنبهوا أخذت منعطف عاقب صعوبه السيطره عليها وقاط الى ما وصلت اليه بقدره قاده وليس بي فعلي مكلف نعم بارك الله فيك انا السيد ابو هل هناك حكمه في النظر لما لما هو اليوم تحرمه من مظاهره الا في الدول العربيه ولا ولا في اليوم في الدول الثانيه نعم هذه هذه يقولون ان اباغى قال ابن ندي بالتغيير وكيجا الحملة انتخابية تتعلمت على ماذا؟ على التغيير لكن لم يستطلب أوباما؟ من أين يبدأ التغيير؟ هل من نيويورك؟ ولا من القارة الإفريقية؟ الجواب من القارة الإفريقية هذا هو ما عنا وسموه التغيير من هناك إلى هنا وليس من هنا إلى هناك صحيح ولكن نحن سبحان الله المسلم عزيز لماذا أنتظر حتى أنتنى التغيير من هناك؟ لماذا لا اغير انا من اداراتي تقوبا وتعبدا وادخل التاريخ عزيزا كريما لماذا انتظر النهايه التي لا لا ينتظرها احد كما يقول يعني الحديث يعني اقيم الحدود واتقوا ذوي الياء واكرموا عزيز قوم يعني قضيه لماذا انسان يطي الى هذا الحد لماذا ينتظر الناس هذا الفيسبوك ويوتوب وكذا يعني صار هما يعني المحرك هذه الاجهزه نحو ثوره اعلاميه لكن نحن نستعملها وفق منهجنا وفق نظريتنا وفق ثقافتنا ونتعاون مع الجميع في الاصلاح لان طالب ان يديني فلان او فلان ويعلمني كيف الاصلاح لان الاصلاح الحقيقه يبدا من هنا ويصل الى نيويورك ولندن هم بحاجه الى اصلاح لكن للاسف يعني انقلبت الموازين اذا انقلبت الموازين وهذه غفله التي هي غفله يعني تخبط فيها العالم الاسلامي بشقه الى غربي نعم قال لوكسيرا قال يا بو من يتوقف ينال ويبقى في مرض بالله هل يفتح له يضيف عليه اماط اخرى او يتوافق في نفس ما شاء الله هذا حبيب رد نجاع وودعنا من المظاهرات الى الودع ها ديبنا التقرر واحد طيب ولكن نجيبه نعمل لا لا لان من ابقى من الودع فطعني تتصرف عندما ينفذ فلعب إذا توضأ وبقي في الإناء ماء ولم يطرقه يعني لم يغمير ثم جاء الثلاث فقرة وأراجه توضأ وأضاف إليه نعم يضيف إليه وتوضأ به ولا يسمى ماء المسعمدة عند هذا الحد نقب عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يقي ديارنا الفتن وأن يجمع كلمة عن البرد والتقوى ونسأله جل وعلا أن يهدي ولات أمورنا إلى ما فيه الخير انضطروا بما ينفعهم في, في دينهم ودنياهم وان اضطر ابناء الجزائر بما ذلك بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وان يطلبوا العلم الشرعي وان يسالوا هذا العلم واياهم والفتن واياهم والفتن واذا ارادوا ان يسالوا عن حقهم يسالوه ضمن الطرق الشرعيه او القوانين المرعيه ويشاركوا في الاصلاح ان يشاركوا في الاصلاح ان كانت عندهم ابجديات الاصلاح ان فاقد الشيء لا يعطيه وانا ذاك ينتقل الحال من سيد الى حسن ومن حسن الى احسن واحد اياهم والقياده لا تنتقل بلدك على بلد اخر حاول ان تصلحها اذا كنت ذكيا قويا فاطنا من غير اثار جانبيه يسمع في تونس اثار جانبيه كثيره في قالوا في في نسخ اعثار جانبيه كبيره ايها الجزائر جه العقاد اصلحوا دولتكم من غير افاض جانبيه لا يطئكم عليكم احد ولا تكونوا على اوجه القنوات الفضائيه واضواء واعوانه ينظرون اليكم ويستهزئون ويكون قد حققنا ما اردنا بالحقيقه نصبر على الظلم ولا يضحك ولا يضحك يضحك علي اتقبل اتقبل نصبر على الظلم ما يلحق علينا امريكا هذه حقيقه من العديد العديد العابده عبد اذا اطل الاصلح اصلح بلدي وفق نمو وانماط شرعيه ولو تمت العمليه على مئه كلامهم ني هذا الذي اطالب به ابناء الامه وفي نفس الوقت على المسؤول ان يكون عاقلا فاطنا اياه المطرب هي والانافه الزايده هي ولا اوبالات اذا ولا استهزاء هي والاستغفال والاستهبال معير ما يدير والو انا شفت لقاء صحفي داروه انا جمال مبارك سالوه لقاء كان وقت الحفل الحاكم سالوه قالوا هل انتم مستعدون للحوار مع الشباب الذي في الميدان اعطاه لحظه للوي قاعده قاعده جواب نحن احنا ننزل الميدان يعني احنا نطيح بيه انا جمال امبارح نطيح بيه بره الميدان مع الفوقها هذول المساكين وكذا اين حاله الان ليه لما جبتنا هو بدنا نتحاور مع كل المواطن نوصل ايش كذا قلت الان حبيت اكون رئيس وانت ما كنت رئيس رك شنك كيف في حداثه الرؤساء المصيبه يعني انت لا شيء شيء اذا تعود الى من له بامور من له علاقه مباشره بالمواطنين ان يتحلى بالصبر والحكمه والعلم وان يستشير اهل العلم وان يستشير العقال ويحاول ان يسدد وان يقارب وان يستمر للمواطنين وان يسمع منهم حتى ذا يحل مشاكلهم بالعلم والحلم فيما هو بقدرته هذا هو المطلوب واياه ان يستغفل او يستهبل لان اذا استقبل وستهبل وتعمد ذلك فاي هذا يسبب المواقف والمواطنين وممتلكاته ياخذ الاث هو هو الاثم لانه كان بامكانه ان يدرك الباطل ولكن فتح له الابواب ينتشر و قوتى في شهر رمضان هذا هو الذي نصيحتي به لجميع المسلمين والله الموفق والعاقب من الفتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم